صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القلب المتاعي واه النبي يا نبي وصلى وسلم على ظهر النبي يا نبي القلب المتيه يا النبي يا نبي وصلى